وحكى ذلك فقالت ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي وأقول إنما زوجي وأبي حتى دفن عمر بن الخطاب فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدار فتفضلت بعد وإن من أدب الرسول عليه السلام أنه كان يرعى تلك الهيبة رضا عنها واغتباطا بأثرها في نصرة الحق وهزيمة الباطل وتامين الخير والصدق واخافه اهل البغي والبهتان وقد كان الذين يعرفون عمر اهيب له من الذين يجهلونه وتلك علامه على ان هيبته كانت قوه نفس تملا الافئده قبل ان تملا الانظار فربما اشترى عليه من لم يعرفه ومن لم يختبره لتجاهيه عن الخيلاء وقلة اكتراثه للمظهر والثياب اما الذين عرفوه واختبروه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 فهي هيبة من قوة النفس قبل أن تكون من قوة الجسد إلا أنه مع هذا كان في منظر الجسد رائعا يهول من يراه ولا يذهب الخوف منه إلا الثقة بعدله وتقواه كان طويلا بائن الطول يرى ماشيا كأنه راكب جسيما صلبا يصرع الأقوياء ويروض الفرس بغير اركاب ويتكلم فيسمع السامع منه ويسرع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 مما روى عن عمر في جاهليته وبعد استماعه الى ان ادكته الوفاء جاءه رسول من ميدان نهاوند فساله ما اسمك قال قريب وساله مره اخرى ابن من فقال ابن ظفر فتفاءل وقال ظفر قريب ان شاء الله ولا قوه الا بالله وروى يحيى بن سعيد ان عمر سال رجلا ما اسمك قال جمره فساله ابن من قال ابن شهاب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 قال نعم انا وكل من في المسجد فقال وقع في خلدي ان المشركين هزموا اخواننا وركبوا اكتافهم وانهم يمرون بجبل فان عدلوا اليه قاتلوا من وجدوه وظفروا وان جاوزوه هلكوا فخرج مني هذا الكلام وجاء البشير بعد شهر فذكر انهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعه حتى جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر يقول يا سارية بن حفظ الجبل الجبل فعدلنا إليه ففتح الله علينا ولا داعي للجزم بنفي هذه القصة استنادا إلى العقل أو إلى العلم أو إلى التجربة الشائعة فإن العقل لا يمنعها والعلماء النفسيون في عصرنا لا يتفقون على نفيها ونفي أمثالها بل منهم من مارثوا التلباثي وسجلوا مشاهداته وهم ملحدون لا يؤمنون بالدين